أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي ارنيحه متنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير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 وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَا أَيُّهَا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 لا اله الا هو فاناتكم واين يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور واين يكذبك فقد كذبت رسل من قبلك والى الله ترجع الامور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 انما يدعو حزبه ليكونوا مِنْ اصحاب السعير انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد الذين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 فلا تذهب, تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون ان الله عليم بما يصنعون والله الذي ابسل ارزيها حفت ثير سحابا فسقناه الى بلد ميت والله الذي ابسل ارزيها حفت ثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور فأحيينا به الاضب بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزه فلله العزه جميعا من كان يريد العزه فلله العزه جميعا, العزة فلله العزة جميعا اليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَرِيمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَنْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ قُلِ الَّذِينَ يَنْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُوءُ والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا والله خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انث ولا تضع الا بعلمه وَنَا تَحْمِلُ مِن أُثَ وَلَا تَضَع إِلَّا بِعِلْمِه وَماَا يُعََّرُ مِنْ مُعََّرُِ وَلَا يوقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِللاا فيِي كِتابََ وَماَا يعََّرْ مِن مُعََّرُِ وَلَا يقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فيِي كِتابََ إِ ذَِكَ على اللهَّ يَسير إَِّ ذَِكَ على اللهَّ يَسير وَماَا يَسَْو البَحرانِ هذا عدبُ فرُةُ سَائغُ شَرَابُ وَماَا يَسَْو البَحشرانِ هذا عدبُ فرَةٌ سَائغُ شَرَابُ عذ الفرات سائغ شربه وهذا ملح انجاج عذ الفرات سائغ شربه وهذا ملح انجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها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 يولجُ الليلَ ف النَّارِ وَيولِجٌ النَّهارَ فِي الليلِ وَسَخخررَ يولج الليلَ النَّارِ وَيولِجٌ النَّهارَ فيِي الليلِ وَسَخخرَ الشَّمسَ وَالقَلَب كلُّ إ يجرْلِ لأجٍ مسَزْناَا ذلكم الله ربكم له الملك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير تدعوهم لا يسمع دعاءكم اِتَّدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَلَوْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشَهْدِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ سو انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد اي شيء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز اي شيء يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازره وزر اخرى ولا تزر وازره وزر أخرى. وَإ تَدع مُثقَلٌَ إلَاحِم لِهَا لاَا يُحمَل مِنْه شَيْعُ وَلَ كََذاَا قُغبَ وَإِتَدُعمُذ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 وَلَا تَذَكَّرْ فَإِنَّمَا يَتَذَكَّرُ نَفْسُهُ وَإِلَى الله الْمَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرورُ الأموات يَسْتَوِي الْحَيَّاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ وَمَا يَسْتَوِي الْحَيَّاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن, يشاء وما أنت بمسمع من في إِلَّا نَذِير إِنْ آتِ إِلَّا نَذِير إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَفِيهَا نَذِير فَمِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرُ وَإِنْ يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَإِنْ يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بالبينات جاءتهم رسله بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان لكير ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان لكير الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به, فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِي بُسُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور ان الله عزيز غفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيه يرجون تجاره لن تبور يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ غَفُورٌ شَكُورٌ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ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 ان الله بعباده لخبير بصير ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا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 جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقال الحَمْدُ للِلههِ الذي أَهَبَعََّ الْ الحَزَن وَقال الحَمْدُ لللهَّ أأَذهَبَعَ الْحَز إَِّ رَبَّنَا لَغَفٌُ شَكور إِ رَبَّناَا لَغَفُورٌ شَكُور, إن ربنا لغفور شكور <الذي أحلنا, <دار المقامة> <فضله> الذي احلنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها غلوب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها غلوب والذين كفروا لهم نار جهنم لَا لا يقضى عليهم وَلَا ولا يخفف عنهم من عذابها والذين كفروا لهم نار جهنم ما لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من كذلك نجزي كل كفور كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل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 أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم نَّيَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ نَذِير فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِير أَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِير إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عديم بذات الصدور انه عديم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائفه في الارض هو الذي جعلكم خلائفه مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلا كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارا قل ارئيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله قل ارئيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شذق في السماوات اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه من ام اتيناهم كتابا فهم على بينه بَلِ الَّذِينَ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا بَلِ الَّذِينَ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَل إزَلَلتَ إِن أَمسَكهُماَا مِنْ حَدٍ مِ بَعِْه وَل إِن زَلَلتَ إ مِنْ أَحَدٍ مِن بَعدِه إهُ كَانَ حَلمًَا غَفُرا إِهُ كََ حَلمًَا غَفُور وَأَقُمْ سَمُ بِاللههِ جَهْدَأَيمانانِهِم لإجَ أَهُم نَذير لا يَكَُّ أَهد وَأَقُْ سَمُ بالِاللههِ جَهْدَأَمانِهِم للَإِجَ أَهُم نَذرُ لا يكَُّ أَهد لكَُّ أَهْدَ مِن إحدى الأمم لا يَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا فِي الأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ استكبار في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين هل ينظرون الا أل تَجد لِسُنَّةِ اللهَّهِ تَبِدلَ وَلا تَجدَ لِسُنَّةِ اللهَّهِ الله تَخويلَ ألَ ييسيروف في الأبضفَ يَظُرُ كيفََ كَ عاقبَةَّينَ مَا قَهِم وَوكانوا شَد منهُ قوى ألَاً يسييروف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 ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى وَلَكِ يَؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله